119. فجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم 110. كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكتبون يرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون